<متشفت> و الله أمر قد قضاه ولله شيء والقضاء إذا بالعبد طالبه زمان أكرر عليه صبح أو مساء أكرر عليه صبح أو مساء إلى جنات عدن يا صديقا وجارا من سجاياه الوفاء وداعا من قلوب موجعات وأجفان أضر بها البكاء أيا رجلاً سكنت لنا قلوبا وفي أرواحنا لكم ثواء بشوش مصفر دمث أريب وتعلوه المهابة والحياء تذكرنا بكم ألحان شاد وآيات إذا حان النداء فكم رتلت من آي من لها في كل ناحية صداء بصوت يملأ الأفاق حسنا إذا ما الأفق غادره البهاء وكم من ليلة طابت بأنس ويقطع ليلنا ذاك الحداء يسامر خاءً وتغشان المحبة والصفاء تسامرنا بلفظ من جمان وقول لنفوسه هو شفاء أراك تلوح في نظري وأنا يغيب لطيفكم عني رواب عليك تسوح عيني فقد ذهب العزاء فلا عزاء فكم اخيت قبلك من رجال ولكن مثلكم عزل اخاء فليت العالم نفدت طراً وحق لي مثلكم من الفداء.